اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون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 126. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 16.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 نميم من ناعل الخير معتد أثيم عت اليم بعد ذلك زنيم أن كان ذم ليو وبني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرم النها مصبحين ولا يستثنون فضاف عليها قائم من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرٍ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَآلُّ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 Faakabal baghuhum ala baghiiyyat la wamun. Qalu ya wailna inna kunnahuu ta'ghin. Asa Rabbu na ayubdilna Inna <ELL> إلى ربنا rاغبون Kذلك العذاب Walعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين إن دربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ رَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ القيامة؟ إن إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين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 ناداه وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين